I'm <laughs> عيونك تبقى ندهاني انا حابب حياتي معاك ولا يسحبك تاني كيف في احضاني عيونك تبقى ندهاني Of Allah,